أتينا أتينا بسأل الكمات نذيق الأعادي لغ المرأفات ويعلوا لوانا الثور الشارقات وبالذبح جئنا لمن عابها أتينا أتينا بسأل الكمات نذيق الأعادي لغ المرأفات ويا نور وانا أذع الشهباز وبالذبح جهناني من عبا وبالذبح من عبا يا من سيفي شديد النضو شديد على النضو حد من قطى حد من قط يا من كرامتي والوفيا تولت ذرن المجدي من جبهة ياماني وسيدي شديد المضام وحدي على الكفري حتما انقضى ياماني الكرامة والأوفياء تولت ذرن المجدي من جبهة تولت ذرن المجدي من جبهة صالح صالحي نحن الرصاص وعزه البواتري يوم القصاص سنغذر على الحرب قصد الخماس وإن جاش هول فخطابها لثأر الكمادي تنادي الأسود زائر تعالى لهدم الحدود ليخز الطغاة عابد يهود وقد حقّم الوهن أعتابها وان قد حطم الوهن اعتابها نذيق العدايه من ياب ونعلي لوانا بكل البطاح ستشفى الصدور وما من جراح وقد نادت الحروب اترابها نذيق العافي من ياب ونعلي لوانا بكل البطاح لا الصدور وما, وما من جر وقد نادت الحرور أترابها وقد نادت الحرور أتراب أهلا كل من الموت ولم ترضى بالذل أبطالنا ولما تحقق أمالنا نومسيق للكفر اقتبها سال النسيو فالي الألم الالم ونول العقابا بكل القمم سنشكو إلى الله ما نتهم وتمزعوا خيبه اسواها وتمزعوا خيبه اسواها سال النسيو السعددا وخطب المفاخري اسبابها سال النفس يوسفا ولم تعمد على الكفر قولا مدرا واقتل المجدين والسعددا المفاخري اسبابها خطب المفاخري اسبابها حرام الحما على الاشيا ويشكو الكوافير ان يبا اذا مدنهمت وحم القضاء يا من طعمتي ما استمان حرام الحما على الاشيا ويشكو الكوافير ان يبا اذا مد لها اذا مد لها النغم وحمى حما يا ما يكبت حرام حلاها على الاشقيا ويشوى يافو ان يا بني شوي في